وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَهُنَّ خَيْرٌ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 وَماَا تُمْ فِقُ مِنْ خَيرِ صَلِأَافُوسِكُمْ وَماَا تُمْ فِقُونَ إِلَبَتِ غَ أَجهِل وَماَا تُمْ فِقُ مِن خَيرِي وَصْ إِلَْكُم وَأَنثُم ل تُبْلَمُون بَبيل اللههِ لا يَسطونَ برْضَ في الأرض لا يَسفونَ برب في الأرض يحْتَبُهُجاهِلأَْمياأَمِنَ التعس في تعرفم بسممَاهُ تعرفهُم بسممَاهُ لا يألونًا ناسئ الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم